من نه عالطوری و با جاي قاصد الحلوة وسامع عنها جاي اشتري بالمال شبابها 14 Z și بنز ايه وضحكه لو تفرش ده ليا انا انا بولوا خبر من في في قلبي من, من شيل شو يشني ما, ما على بال البشط قدم ظار الحب جمعهم وعاشوا فرحانين فرحانين فرحانين